Yedğül insanı bil şer bil hayr ve kan insan adola ve jgaln alayla ve nha râyetin مبصرة بَصِيرَةً لِتَبْتَؤُوا مَبْصِرَةً لِتَبْتَؤُوا فَظْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذَنبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا